أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق وبِرْدِهِ نَفِذَ ذلك إِن أَرَادُ إِصلاحا وَلَنَكُن مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وَلَنْ يَحِلَّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُ الْنَّشْءَ إِلَّا أَن يَخَ الله فاين خفتم الا يقيم ما حد الله فلا دونه علي imani fi maftadat bi تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَّعَد حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن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 وَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيْنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ